بسم الله الرحمن الرحيم فبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ذيارهم الحشر ما ظلنتم أن يخرجوا وظلوا أنهم مانعتهم حصولهم, حصولهم, حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتفظون وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن شتب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة على لَّيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ مَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا الله لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ لَّقَدْ سَمِعْنَا قَوْلَكَ يَا نَبِيَّ وَإِنَّكَ فبإذن الله قل يخزي أسر سغير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدهم عليه من خير ولا ركال ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله منهم فلله والرسول وللقرباء واليساماء والمساكين أمن السبيل كي لا يسول دون سن بين الأرض لا ينكر وما آساكم الرسول فخور وما نهاكم عنه فمن سمور Wa sna anna inna Allah shadudun لَيْسَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْمُهَاجِرَاتِ أَنْ يَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ اللَّهَ لَجَزِيلُ الْجَزَاءِ وَإِنْ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِنَا يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا في صدورهم حادثا مما أوسروا ويوثرون ولو كان بهم خصاصا ومن يوقس حنسي فأولئك هم المصلحون والذين جاءوا من بعنهم يقولون ربنا غسل لها والإخوان من ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إن كرقوا فرحيم ألم ترين الذين نرسقوا يقولون لإخوانهم الذين كبروا يخونون لإخوانهم الذين من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن ولا نطيع أحد الأبدا وإن كوثلت لن صم ق والله الشد إهم ولئن لا شود لا المخلج لا يخ الجدناهم ولاإم كوسدون لا يصرودهم وولإ صوز لا يون الأدد لا يوندد غذد سرود لأنكم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك لأنهم قوض لا يفكرون لا يقاتلونكم جميعا إلا في غرى محقنة أو من وراء جدر بعثهم بينهم فاحسبهم جميعا وقلوبهم شفا نالك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاكوا وبال, وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إن قال للإنسان أكبر فلما كبرقان إني بريض من كين خاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في المار أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الوالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وانتنظر نفسا ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله ولا تكونوا كالذين نسوا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاتغون لا يسعني أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل judged La mari mon Lara mon خوché motenfant verra Bou fa وتلس الأمثال نضربها للناس نضربها للناس لعلهم يتبشرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو لا ila hilam walariful qudduus salam as-sana al-mulik al-muheymin لا إله إلا هو المعني المشركون هو الله الخالق البارئ المصور لم الاسماء الحسنى يسنننا من السماوات والارض وهو العزيز الحكيم